إن حب رشول الله صلى الله عليه وسلم يجري في دمائنا كيف لا والإيمان لا يتحقق إلا أن يكون عليه الصلاة والسلام أحف إلينا من أنفسنا فداه أبي وأمي ونفسي فداك نفسي فداك روحي فداك أهلي فداك مالي فداك نفسي فداك الروحي فداك أهلي فداك مالي أنت الحبيب محمد وقلوبنا لك تشهد أنت الحبيب محمد وقلوبنا لك تشهد أنت الرسول وديننا في الأرض دين واحد أنت الشفيع وهل لنا من غير حوضك مورد فداك نفسي فداك روحي فداك أهلي فداك مالي فداك نفسي فداك ذاك في ذاك ماني انت النبي وكلنا تحت اللواء الواحد النبي وكلنا تحت اللواء وعلى خطاك مسيرنا ما زاغ منا واحد وبنور هديك نهتدي وبه نفوز ونسعد في ذاك نفسي في ذاك روحي في ذاك امي في ذاك في ذاك نفسي في ذاك روحي في ذاك امي في ذاك جيدا فان ابي ووالد عرضي لإرض محمد منكم في دار فداك يا رسول الله فداك نفسي فداك روحي فداك أهلي فداك مالي فداك نفسي فداك روحي فداك أهلي Fida kemali